Fifty Languages Tوجeplera, mskeplera أربعة وتسعون زبخر حروف العطف واحد حروف العطف واحد واشخرتي وفايج انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى المطر زق <تصفيق> صغ حتى انتهي انتظر حتى انتهي <تصفيق> انتظر حتى يعود انتظر حتى يعود شحات ووشي جفه انتظر حتى يصبح شعري جافا انتظر حتى يصبح شعري جافا فيلمر قيوخفه سيجي انتظر حتى ينتهي الفيلم انتظر حتى ينتهي الفيلم غوزنفر وتسشجق ازقزبلخفه سيجي <سؤال> انتظر حتى تصير الإشارة خضراء انتظر حتى تصير الاشاره خضراء سيدي راب سفكو متى ستسافر للاجازه متى ستسافر للإجازة؟ حتى من قبل الاجازه الصيفية؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ أعرى، غمفة كانيكو خم يقص غم نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية تماع فرق قم السزاء ونع شحر غات أصلح السقفة قبل أن يبدأ الشتاء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 أ النافذ قبل أن تخرج السغ هنا ماجها متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت يج هوجاة هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ عرض يج السخرجة؟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 وفشننچو قزنم هر أميريكم قوجو من بعديما فقد الشغل ذهب الى أمريكا من بعد ما فقد الشغل ذهب الى أمريكا أميريكم زكوجم من بعدما ذهب أمريكا أصبح ثريا من بعدما ذهب الى أمريكا أصبح ثرباً